الهاتف الوهمي في الجماعة أفراد يحملون هم العظمة وأن يحمدوا بما لم يفعلوا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المتشبع بما لم يعطى ك ل ا س ث و ب ي ز و ن ومن المهاتف إلى ا ل ع ر ا ه إجراءهم المهاتفة الوهمية لبعض ذوي القدر والمكانة أو ذوي القدرة والجاه واليسار أو يسر إلى بعض خواص أن يتصل به على أنه ذاك الذي يشعر إليه. فترى المسكين يهم و الحاضرين عنده بالاهتمام البالغ وبعض العبارات والحركات لهذه المقامات ليبين للحضور أنه شخص مرموق رفيع المستوى كأنه يقول ها أنا ذا فعرفوني وهو اتصال م ه م ي مكتوب وقد شاهدت وشاهد غيري من ذلك ع ج ب ا والمهم أن يعرف أولئك أنهم ع ر ا ه وقل أن تخفى حالهم فلا تسلك أيها المسلم سبيلهم وقد زاد الطين ب ا ل ل ه و ج و د النداء البيجر فبعض الناس لا تحس أنه يحمل في جيبه النداء لحسن ت ص ر ف فهو في حوزة عاقل وإن نفعه ومصلحته لظاهرة لكن الشكوى من بعض ا ل ن ف ا خ ي ن فيما يظهره من بعض التصرفات والفعلات السخيفة وسبحان واهب ا ل ف ض ا ئ ل وعلى رسلك أيها النفاق فإن النداء لم يصل إلى عالم ن الثالث الذي ليس بعده من الرابع إلا بعد أن بتذل و ا ك ت س م اسم ل ن د ا ء البقر كما في اليابان إذ يعلق في رقبة البقرة الحلوب وعند إ ر ا د ه حل بها يضرب لها النداء وهي في المرعى فتعود أدراجها لتحلب هذه جملة من آداب استعمال الهاتف على المسلم التحلي بها ومجموعة من المناه والمحاذير التي يجب اجتنابها وهي تدل على غيرها مما لم يذكر وأما الأحكام الفقهية الأخرى كإجراء العقود في هذه الاتصالات الحديثة فلا أحكام مفصلة لدى عدد من فقهاء العصر وقد قام مجمع ا ل ف ق ه الإسلامي الدولي بدراسة عدد منها وأصدر فيها القرارات اللازمة وذلك في دورته السادسة بجدة والحمد لله رب العالمين بكر بن عبد الله أبو زيد في الرابع من شهر محرم من عام 1 4 1 و هجرية في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد وأسكنه ف س ي ح جناته وكانت هذه رسالة بعنوان أدب الهاتف من تأليف فضيلته رحمه الله والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد تم التسجيل و ا ل ن ت ج والإخراج ب س ت د ي و ا ت المكتبة المركزية للكتب ا ل ن ا ط ق